وَحْسَبُهُم أَقاظَو وَهُمْ رُقُود وَنُقَِّبُهُ دااتَ المين وَذاَا تَ الشّمالِ وَكَلْبُهُم باسِطٌ ذِرَعَيْهِ بالِالْوصيد لََِّّ لأَتَعَلَيْهِم لََّيتَ مِنْهُم فِرَارَ وَلَمُ لِْتَ مِنْهُ